فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسلا أن يعبدوا الله ويتنبو الطاو ت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون